وَحَاجَّهُ قَوْمُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَتْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَتْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَ إِنِ أَحَقُّ بِلَمْنِئٍ كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم لمن وهم مهتدون وتلك حجتنا هدينا من قبل ومن ہدین داود وسليمان میری وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجَّزَ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا أَوْ يَحْيَى وَعِيسَى وَيُونُسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى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 وَلا وَشطُونَ حَذِق عَنهم م كانَوا يَعْمَنُون أُلَاائِكََّذنَ آ تَيْنَهُ الكِتابَ وَكُكمَ وَ نُبُأَ فَإ يَكْفُ بِهَا أُل إفَقَذِ وَكَل النَّابِهَا قَوْمَ الَّْسُ بِهَا, بها بِكَفِريد أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدف قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكران العالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر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 يَذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابُنَا أَنْزَلْنَاهُ بَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ آخِرَةٍ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أظلم من ملؤ و يغنون في غمارات الموت والملائكه باسق ايديهم اخرجوا ان فسركم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكن تَمَعَنَا ياتيه تَسْتَكْبِرون وَلَقَد جِئْتُمُنا فِرَاقا كَمَا خَلَقناكم أَوَلَم نُرِنكُم وَتَرَكْتُم ما خَوَلناكم وَرَاءَ ظُهُورِكُم وَما نَرى مَعكم شِفَعاءَكُمْ الَّذينَ زَعَمْتُمُوهُ وأنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون